اسرنا لكم بحرا لتجري الفلك فيه بامرِه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون قل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 ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهوالا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 اسم العزيز الخالق